الا طفي يريحه بالمذيمه المناوره ذا قريه يريحه من بقاعها المعطره فحيفما نبيونا نبيونا الذي ثفرت برب حبه الارجاء نبيونا حبيبنا الذي تزخرت بنوره الامحاء تكاملت له الاصف انسان عين مود والسرور والعطا نبينا حبيب اهل الارض والسماء